فضت عيون الملاحم نظرة العقيدة تفرش يضلوع وتقاوم طاغية وعبيدة تنثر يدموم وتنسج رسوم وتشعل النجوم تكشف المكيدة اتعلم دروس وتبذل النفوس تشعشع الشموس ومخضبة وشهيدة هذه حكايات الولاء نسجد ما من كربلاء مهما على طود البلاء صوت المنايا جلجلق في كل شيعي ما كل يوما أو مهتز يمشي مغضبا والصوت مهما الهبا يبقى سراجا كوكبا في كل شيعي هذه حكايات الولاء نسجد ما من كربلاء مهما على طود البلاء صوت المنايا جلجلا في كل شيعي ما كلا يوما أو كباء مهتز يمشي مغضبا وصوت مهما الهبا يبقى سراجا كوكبا في كل شيء من زينب صالت على الظالم آهاتها علمت العالم قد ترجم جاء هو سارا عزما عظيما ظاهره هدد كيانا جائرا اردتهما حلولا العراء وما قدر ما فجار سامرا إلا هباء أن في الفضاء يدرا إما قدر ما أنفجرت سامرة إلا هباء أن في الفضاء يدرا ويل لكم يا حاقدين فهل تعلمون أم تعلمون أن جبال صامد يثننا ما تجرمون في كل مشعر من كل منحر تبقى تذوي هيهات من الذلة ند وعنضار فوح ومجمر في الأفق تعلو هيهات من الذلة آه لا لن تعثر Ante achtar, in elk geval heiaat. Ah, met de pur heidaar, het هيهات من الذل، هيّهات من الذل، في كل مشعر من كل منحار تبقى تدوي هيهات من الذله ندّ وعنبر وفوح ومجمار، في الأفق تعلو هيّ. هات من الذله مهما تجبر باغ وفجار عليه عليه مهما تجبر باغ وفجار في الحق اضغر هات من الذله من زينبين صالت على الظالم اهجها علمت الع Het is een heel belangrijk moment. Het is een een Het في الفضاء يذر ويل لكم يا حاقدون فلتعلموا أم تعلمون أنا جبال صامدون لن يثننا ما تجرمون في كل مجعر من كل منحر تبقى تدوي آند وعنبر فوح ومجمر في الأفق تعلو باغ وفجر فالحق اظهر هيغات من الذل